وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة وزكى الله هذه الأنفس الكريمة وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام وطبتم وطابا ممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وإيتها الأخوات الفاضلات وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه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 أذكر فيها نفسي وإخواني وأخواتي بحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة للعمل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ليزداد المؤمن إيمانا بالله جل وعلا وإيمانا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليرجع الشارد وليتوب العاصي من أمثالي إلى الله سبحانه وتعالى ولازلت أتحدث معكم أيها الأفاضل عن علامات الساعة الصغرى وحديثنا الليله بإذن الله تعالى وتوفيقه ومدده في علامة خطيرة انتشرت بصورة مروعة كلما قرأت وطالعت ورأيت المشاهد التي تخلع القلوب في نشرات الأخبار عبر الفضائيات أو من خلال الإذاعات أو من خلال الجرائد والمجلات والله الذي لا إله غيره يزداد حبي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويزداد إيماني ويزداد يقيني في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من شيء وقع أو هو واقع أو سيقع في الكون بين يدي الساعة إلا وأخبر عنه فوقع بمثل ما أخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى علامة الليلة هي كثرة القتل كثرة القتل تريد أن تقول لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عن صور القتل البشعة التي نراها الآن في أي نشرة بلا استثناء من نشرات الأخبار ولا أكون مبالغا إن قلت لا تخلو نشرة أخبار ولا تخلو جريدة سياسية إلا وقد تحدثت عن هذه الجريمة النكراء عن هذه الدماء التي تسفح التي تسفك وعن هذه الأشلاء التي تمزق في كل بقاع الأرض في كل بقاع الأرض تريد أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عن هذا وأخبر عن هذا وأن هذا القتل سيقع بهذه الصورة البشعة نعم صلى الله عليه وآله وسلم هات قال هاتم ما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى تدبر معي وأعرني الليلة سمعك وقلبك وكيانك ولا تغفل عن الصلاة والسلام على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ روى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل الله لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتدبر هذه الرواية تدبر هذه الرواية أقول الحديث رواه مسلم وغيره لا أريد أن أطيل النفس في التخريج رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده وهو الصادق الذي يحتاجه إلى قسم ومع ذلك يقسم الصادق والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل اللهم صل وسلم وزد وبارك على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى الرواد تاني خلي بالك والله لا تنشغل رسول الله يقسم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل وأنا أطالع بعض الحوارات التي أجريت مع بعض الجنود التي جاءت من أقصى الأرض من أمريكا إلى قلب العراق أو من بريطانيا أو من إيطاليا أو من استراليا من آخر الأرض إلى قلب العراق أجرت بعض الجرائد بعض الحوارات مع بعض الجنود ما الذي جاء بك إلى هنا لا يدري لا يدري لا يعرف ثم هذا الذي يركب طائرته أو دبابته ويبيد لا أقول بيتا بل مدينة بأكملها بل دولة بأكملها يلقي أطنانا هائلة من الأسلحة بل من الأسلحة المحرمة والمجرمة دوليا هذا إن كان أولئك يحترمون القوانين الدولية إن كانوا يحترمون القوانين الدولية يلقون بآلاف الأطنان من الأسلحة الفتاكة المحرمة المجرمة التي تفني في التو واللحظة المئات بل الآلاف التي تبيد المدن والمدارس والمصانع والمزارع والتي تحول الأجسام البشرية إلى أشلاء وإلى أكوام من اللحم المتمزق وإلى بحور من الدماء حتى صارت الدماء الآن أرخص من التراب صارت الدماء الآن أرخص من التراب لا يدري هذا القاتل الذي ألقى بهذه الحمولة الرهيبة لتبيد هذه الآلاف من البشر لتبيد آلاف البشر لا يدري, لا يدري. لماذا قتل وهذا المسكين الذي لا ناقة له ولا جمل هذا الشيخ الكبير الذي مزقت أشلاؤه وهذا الطفل الوديع الذي نام على أحلامه فتفجر جسده بهذه الأطنان من القاذفات والراجمات والصواريخ والطائرات الذي سمع الرعب ومات قبل أن يموت حقه مات بالفزع قبل أن يموت وقبل أن تفارق روحه بدنه وهو الطفل الصغير الوديع بل وهو الرضيع الذي لازال في لفائثه ما ذنبه لماذا قتل هو لا يدري لماذا قتل هذه المرأة المسكينة التي لا تحمل سلاحا التي تجلس في بيتها بين أولادها وفجأة ترى أولادها يمزقون أمام عينيها وبينةديها وربما تتمزق أشلاؤها هي الأخرى لا تدري لماذا قتل أولادها ولماذا قتل زوجها ولماذا قتل أبوها ولماذا قتلت هي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل جريمة بشعة جريمة ورب الكعبة تحرق الفؤاد والله ما من نشرة من نشرات الأخبار تراها العين إلا وتدمع إلا وتبكي يراها الإنسان إلا وتمزق فؤاده إلا وتمزق وتفتت كبده على هذه الدماء الرخيصة التي تسفح كل يوم بل ورب الكعبة لا أبالغ إن قلت التي تسفح كل ساعة كل ساعة في العراق فقط كم ألف كم ألف في هذه السنوات القليلة الماضية في الشهرين الماضيين فقط وهذه إحصائيات رسمية لهيئة الأمم قتل أكثر من ستة آلاف قتل أكثر من ستة آلاف رجل وامرأة وطفل ليه؟ لماذا هذه الجثث التي تطفو على المياه التي قطع رؤوسها وألقيت في الغابات وعلى جوانب الطرقات لماذا هذه الدماء التي خضبت الأرض في العراق في لبنان في فلسطين في أفغانستان في الشيشان في الصومال في السودان في كل مكان لماذا؟ لماذا صارت الدماء رخيصة إلى هذا الحد والذي يدمي القلب أن تسفح الدماء وأن تمزق الأشلاء باسم الديمقراطية أو باسم الحرية أو باسم هذه الدعاوى والشعارات الخداعة الكاذبة صارت الدماء أرخص شيء في الوجود صار الإنسان أرخص شيء لا الدماء لها حرمة الدماء لها حرمة وددت أن لو ترجمت هذه الكلمات لتستمع إليها البشرية كلها على اختلاف معتقداتها ولهجاتها ولغاتها الدماء لها حرمة دماء الإنسان دماء أي إنسان لها حرمة إن الله جل وعلا هو الذي خلق الإنسان وكرمه وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وأنزل من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل بل ووضع له جل وعلا شريعة محكمة تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة وتضمن له حقه ومن أعظم هذه الحقوق حق الحياة ذلكم الحق الذي ليس من حق أي أحد أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح حماه لأن الله جل وعلا وحده هو واهب الحياة ولا ينبغي البتة لأحد من الخلق أن يسلب هذه الحياة بهذه الصورة القميئة الرخيصة الحقيرة ليس من حق أحد أن يسلب هذه الحياة فهذا الحق لله تبارك وتعالى وحده وفي حدود شريعته التي شرعها لعباده فهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال سبحانه ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير لا يجوز أن تنتهك الحياة إلا في حدود شريعة الله تبارك وتعالى وعلى ولي الأمر ليس الأمر متروكا هكذا لأي أحد ليقتل من شاء في الوقت الذي يشاء ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا بدعوى أنه يقيم حدا لله لا الأمر ليس متروكا هكذا لأي أحد لا الدماء لها حرمه والحياة لها حرمه فليسمع أولئك الذين أشعلوا نيران الحرب وسفكوا دماء الأبرياء ومزقوا أشلاء النساء والأطفال فليسمع هؤلاء وعيد رب الأرض والسماء في قوله جل وعلا في صورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أخي لي وعيد في القرآن كله من أول صورة الفاتحة إلى صورة الناس كهذا الوعيد مش هتلاقي أبدا مش ممكن تدبر معي الآن مرة أخرى وبدت والله العظيم أن لو صرخت بأعلى صوت لأسمع قادة العالم قادة أوروبا حكام أمريكا الذين يسفكون الدماء الآن باسم الحرية وباسم الديمقراطية وأصبحت الدماء عند هؤلاء أرخص شيء في الكون وفي الوجود ثم بعد ذلك يتهم ديننا ويتهم إسلامنا بأنه دين سفك الدماء ودين التطرف ودين الإرهاب ثم يتهم نبي الرحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه ما جاء البشرية إلا بالعنف وإلا بالإرهاب وإلا بما نشر دينه إلا بحد السيف إلى آخر هذه الدعاوى الفارغة الباطلة التي يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها وتزداد المصيبة والكارثة أن تأتي على لسان رجل كان من المفترض كما يقال أن يكون حمامة هو الآخر من حمائم السلام يتهم رسول السلام بأنه ما جاء للبشرية إلا بالأرهاب وإلا بالتطرف وإلا بالعنف وهو نبي الرحمة هذا دينه هذا دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيه علينا قول ربنا جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وعيد مرعب فماذا قال نبي الرحمة الذي جاء ليضمن للح... للبشر هذا الحق الذي جاء ليؤكد على هذا الحق على حق الحياة الذي جاء ليبين حرمة الدماء قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله لا لنا كلام النبي تاني وبعدين كلام ابن عمر قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ما لم يصب دما حراما وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله وفي الحديث الذي روه أحمد أبو داود والنسائي وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل ذنب يا الله كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركة أو قتل مؤمنا متعمدا إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق جعل الله القتل الكبيرة التي تأتي بعد كبيرة الشرك بالله في هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركة أو قتل مؤمنا متعمدة او قتل مؤمنا متعمدا، وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنة النسائي وغيرها بسند صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه قال قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا فليسمع هؤلاء الذين يتغنون في الليل والنهار قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا انظروا الى حرمة الدماء في دين في دين الله جل وعلا وفي دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا الشيخ محمد بس تب تتكلم عن حرمة الدماء للمؤمنين والمسلمين وبعدين انت بدأت الحلقة بالحقوق حق لحرمة الحياة لكل الانسان بني الانسان لا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينسى أيضا هذا الحق لغير المسلم لغير المسلم ما لم يكن محاربا للمسلمين ما لم يكن معلنا رافعا للسيف عليهم قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في التاريخ ورواه النسائي في السنن من حديث عمر بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه قال الصادق من أمنه فلتسمع الدنيا فلتسمع الفاتيكان فلتسمع أوروبا فلتسمع أمريكا فليسمع أولئك الذين يتهمون رسول الله بأنه مجاء البشرية إلا بالعنف إلا بالإرهاب إلا بالتطرف فلتسمع الدنيا كلها ماذا قال محمد بن عبد الله من أمن أمنه يعني أعطى الأمانة من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا الله صلى الله, على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد رحمه رحمه والله العظيم رحمه والله ما عرفت الأرض أرحم من محمد بن عبد الله والله ما عرفت الأرض أصدق منه ولا أوفى منه ولا أطهر ولا أشرف منه من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا وإن كان المقتول كافرا هذا كلام النبي الصادق الذي يبين حرمة الدماء لأي إنسان لا تعطي رجلا عهدا بالأمان ثم بعد ذلك تغدر به لا لا ليس هذا من خلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا من دين الله تبارك تعالى قلت أيها الأفاضل إن خان غير المسلمين فالمسلمون لا يخنون وإن غدر غير المسلمين فالمسلمون لا يغدرون المسلمون أوفياء المسلمون أمناء المسلمون صادقون لأن لهم دينا يضبط أقوالهم وأفعالهم ومشاعرهم وحبهم وبغضهم وعطاءهم ومنعهم المسلمون لهم دين يضبط حركاتهم وسكنتهم بفضل الله جل وعلا من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرة كفار وأصل هذا من باب التأصيل العلمي الذي اتفقنا عليه لاني أخاطب العقل والقلب معه أقول غير المسلمين ينقسمون إلى أربعة أقسام حتى لا تختلط الأوراق بين أيدي أولادنا وأحبابنا وإخواننا كافر محارب اعتدى على المسلمين في بلدهم في أرضهم جاء من أقصى الأرض ليعتدي على المسلم في داره في بيته هذا له حكمه يحارب ويدفع بكل سبيل وهذا ما يعرف عند علمائنا بالجهاد الدفع أو بجهاد الدفاع وهو فرض عين على أهل هذا المكان الذي داهمه العدو الصائل هذا ستراه إجماعا في كتب الفقه لعلمائنا بفضل الله جل وعلا كافر معاهد له عهد لا ينبغي أن تقتله حتى ترد عليه عهده كافر مستأمن أعطيته أمانا لا يحل لك أن تقتله وكافر ذمي لا يجوز لك أن تقتله ما دام في وقت الذمة انظروا إلى عظمة هذا الدين روى البخاري ومسلم أن أم هانئ اخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي تقصد أخاها عليا رضي الله عنه زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا يقال له فلان ابن هبيرة قد أجرته أجارت أمهان رجلا من المشركين يقال له ابن هبيرة أجارته, أجارته, أجارته فعلي رضي الله عنه يريد أن يقتله لأنه مشرك ولا يريد أن يقر لأمهان بأمانها الذي أعطت لهذا الرجل تقول زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشتركين قد أجرته فقال الوفي الأمين صلى الله عليه وسلم لأم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ بل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل أي فرض ولا نفل ده كلام النبي محمد وهل عرفت الدنيا أصدق منه وأوفى منه يا إخوانا النبي معندش خيانة حتى بنظرة العين حتى بنظرة العين لا مفيش صلى الله عليه وآله وسلم روى النسائي وغيره بسند صحيح بشواهده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى يوم فتح مكة بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وكان النبي قد أهدر دمى عبد الله بن سعد يعني قل الصحابة إذا رأيتمه معلقا بأستار الكعبة فاقتلوه وسأترك لك أنت أن تتصور ماذا صنع هذا الرجل حتى أهدر النبي دمه ولو كان معلقا بأستار الكعبة وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يفاجأ بعد الله بن سعد يقف أمام عينيه وبين أديه وعثمان بن عفان رضوان الله عليه وهو الحيي الذي كان يستحي منه رسول الله يقول له بايعه يا رسول الله فنظر النبي عط الله وأشاح النبي ورجع عن عبد الله بن سعد لم ينظر إليه فقال عثمان رضي الله عنه بايعه يا رسول الله فنظر إليه النبي ثم أعرض عنه فقال عثمان في الثالثة بايعه يا رسول الله فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايع عبد الله بن سعد فلما انصرف عبد الله بن سعد قال النبي لأصحابه أوما كان فيكم رجل رشيد يرانى كثفت يدي عن بيعته مرتين ليقوم إليه ليقتله قالوا هلأ أمأت إلينا بعينك يا رسول الله أعطنا إشارة بعينك ونحن هل أو هلأأمأت إلينا بعينك يا رسول الله فقال الصادق الوفي ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين هذه حرمة ومكانة الدماء عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل ذلك في عرفة في عرفة وهو يقف على جبل عرفات في هذا اليوم المهيب العظيم الجليل الكريم يقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخطب خطبته العصماء ليبين فيها للصحابة وللبشرية جمعاء حرمة الدماء ومكانة الدماء فيقول كما في رواية جابر بن عبد الله الطويلة في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وفريات ابن عباس في خطبة يوم النخ ألا إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع وأول شيء أضع من دماء الجاهلية دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله ذيل وأول ربا أضع ربانا رب العباس ابن عبد المطلب وفي رواة ابن عباس في الصحيحين ورواة أبي بكر أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة يوم النحر فقال أي يوم هذا فقلنا الله ورسوله أعلم قال الصحابة فسكت بأبه وأمه وروحه حتى ظنن أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحر قالوا بلى يا رسول الله فقال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم يا سلام على أدب الصحابة قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس ذا الحجة قالوا بلى قال أي بلد هذا قال الصحابة الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس البلد الحرام؟ قلنا نعم فقال الصادق بعد هذا التشويق في الأسلوب النبوي البليغ قال إن دماءكم إن دماءكم فبدأ بالدماء إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا من أجل ذلك أيها الأفاضل كانت الدماء أول شيء يقضي الله عز وجل فيه بين خلقه يوم القيامة هذه لفته جميلة جدا وخطيرة طيب عم الشيخ مش انت قلت لنا قبل كذا بأن أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ما تعارض دلوقت بين الحديثين لا, لا تعارض الحق يخرج من مشكات واحدة طيب كيف نجمع بين الحديثين إن أول شيء يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء والحديث الصحيحين عند أصحاب السنن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة لا تعارض فالصلاة حق الله جل وعلا والدماء حق العباد فأول شيء يقضى فيه من حقوق العباد يوم القيامة في الدماء في الدماء يا الله إذا دنت الشمس من الرؤوس وأتي بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا فإن الله سبحانه في هذا اليوم يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله في هذه اللحظات يرى القاتل يرى كل من قتلهم في الدنيا وربما لا يعرف أعدادهم يراهم جميعا في هذه الساعة في أرض المحشر بين يدي الملك الحق وقد اجتمعوا حوله يجرونه جرا ليوقفونه بين يدي ملك الملوك وكل قتيل إن تعيش المشهد ده بقلبك كل قتيل قتل كام عشرة قتل ألفا قتل أمة قتل أمة تأتي كلها عاوز حضرتك تعيش المشهد ده وكل قتيل وكل قتيل قتل اوداجه يعني عروق رقبته تشخب دما يا الله يا الله ميه حواليه 1000 يحيطون يحيطون به يحاصرونه كل قتيل اوداجه اي عروق رقبته تشخب دما وقد يتعلق بالقاتل يسوقونه سوقا ويدفعونه دفعا ليوقفونه بين يدي الملك الحق جل وعلا وكل قتيل يقول لربه يا رب سنهذا فيما قتلني فيما قتلني هو لا يدري كثير من هؤلاء القتلة لا يدري وكثير من المقتولين لا يضرون لماذا قتلوا لماذا قتل هؤلاء ولماذا قتل هؤلاء لماذا من أجل نفط تسفح الدماء من أجل عصبية عقدية بغضة منتنة تسفح الدماء وتمزق الأشلاء وتباد حضارات وتهدم مدن وتدمر مصانع وبيوت ومزارع لماذا لماذا يفعل الإنسان بأخيه الإنسان هذه الأفعال الشنيعة لماذا لماذا لا يفشي الإنسان السلام بحق لماذا لا يحرص العقلاء في العالم على إفشاء السلام بحق على أن يعيش الناس في سلام كما أمر رسول السلام محمد عليه الصلاة والسلام فقال أفش السلام أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام يا أخي كل دينه سلام تحية أهل المؤمنين تحية المؤمنين في دينه السلام تحية أهل الإيمان في دينه السلام ولا تخرج من الصلاة إلا بالسلام ولا تدخل الجنة إلا وتستقبلك ملائكة الله بالسلام تحيتهم يوم يلقونه سلام اللهم أنزل السلام على أهل الأرض ثم بعد ذلك يتهم المصطفى بأنه ما جاء إلا بالعنف وبالدماء وبالشدة وبالتطرف رسول الرحمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين للعالمين ليس المسلمين فحسب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول كما في سنة النسائي بسند حسن من حديث ابن عباس يجيء المقتول يوم القيامة وأوداجه تشخب دما معلقا بالقاتل يقول يا رب سل هذا فيما قتلني ماذا سيكون جوابك أيها القاتل وأنت يا من تسترخص الدماء وتنطلق لتقتل أي إنسان أخذ بالثأر الأعمى أخذ بثأر أعمى لا احذر احذر فأبشع كبيرة وأفضع جريمة ترتكب على وجه الأرض بعد الشرك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس يعني القاتل يقتل ومش أنت اللي تقتل ولا أنا اللي أقتل. ولي الأمر المسؤول وإلا لتحول مجتمع المسلمين إلى فوضى فليقتل كل من شاء من شاء في الوقت الذي يشاء لا الدماء لها حرمة الدماء لها حرمة لا يحل دم مريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب النفس بالنفس القاتل يقتل يقام عليه حد الله تبارك وتعالى والثيب الزاني وسأعود إليها الآن إن شاء الله تعالى في علامة أخرى من علامة الساعة والتارك لدينه المفارق للجماعة والحدث في الصحيحين التارك لدينه المفارق للجماعة فالإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه لابد من تأصيل هذا الإسلام لا, يدخل لا يكره أحدا على الدخول فيه لا لا إكراها في الدين بل نحن نبلغ ونبين للناس بحق وحكمة ورحمة وأدب وتواضع فمن قال بعد البلاغ خلي بالك من الكلام فمن قال بعد البلاغ وبعد الدعوة وبعد البيان لا لن يدخل هذا الدين نقول له لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي نقول قول الله جل وعلا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نقول قول ربنا جل وعلا لكم دينكم ولي دين جميل بعد الدعوة وبعد البلاغ وبعد البيان لكن إن دخل دين الله برغبته واختياره وإرادته فليس من حقه أن يخرج من دين الله في الوقت الذي يشاء ليزلزل قواعد المجتمع المسلم زلزلة لا ليس من حقه على الإطلاق لكن من حقه بعد البلاغ أن يقول أنا سأدخل هذا الدين أو لن أدخل هذا الدين أما أن يدخل ليخرج منه في الوقت الذي يشاء لا هذا أمر مرفوض في دين الله جل وعلا واتوني بدستور على وجه الأرض يقر هذا لأهله بل إن من يخرج على دستور دولة من الدول يتهم بالخيانة العظمى والخيانة العظمى كلنا يعرف جزاءها القتل فما ظنك بمن يخون دين الله جل وعلا بمن يخون الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تخون الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الشاهد أن من ارتكب كبيرة من هذه الكبائر رفع منه الإيمان خرج منه الإيمان كما قال ابن عباس حين سأله عكرمة كيف يخرج من الإيمان؟ قال هكذا فأدخل ابن عباس أصابعه هكذا ثم قال يخرج من الإيمان هكذا فإن عاد إلى الله عز وجل عاد إليه الإيمان هكذا ماذا قال أبو هريرة؟ قال إن ارتكب كبيرة من هذه الكبائر وعلى رأسها القتل كما ذكرت الآن بعد الشرك يخرج من الإيمان هكذا وابع أبو هريرة رضي الله عنه يده على رأسه كالظلة خرج من الإيمان هكذا فيسور فوقه كالظلة فإن إلى الله عز وجل وعاد إلى الله عاد إلى الإيمان هكذا وفي رواية أخرى خلع قميصه وقال أخرج منه الإيمان هكذا فانتبه إلى الله عاد إلى الله عاد إلى الإيمان هكذا ولبس قميصه مرة ثانية فالقتل أيها الأفاضل أبشع جريمة ترتكب على وجه الأرض بعد الشرك بالله بعد الشرك بالله وجدت أن تحدثت طيلة طيلة وقت الحلقة عن هذه الكبيرة التي جعلها المصطفى الصادق علامة من علامات الساعة فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى أكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل وفي روايته الأخرى الجميلة في صحيح مسلم من حديث أبي ريرا والذي نفسي بيده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 شهور طويلة وأنا أتحدث عن علامات الساعة الصغرى والكبرى وبعد ذلك عن مراحل الساعة لا يحتاج إلى شهر رمضان فحسب بل يحتاج إلى شهور طويلة أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا العمل إن هو ذلك والقادر عليه من العلامات الخطيرة التي ظهرت وانتشرت كفرة الزنا الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن دي كمان ذكر أن انتشار الزنا من علامات الساعة نعم يا رب اصطر نساءنا وبناتنا اللهم احفظ أولادنا وأصلح شبابنا وحصن فروجنا يا أرحم الراحمين الزنا يا الله جريمة صعبة جدا وكبيرة تخلع القلب الشرف عرض الإنسانية العرض شرف الإنسانية المتوارث العرض شرف الإنسانية المتوارث انتهاك هذا العرض أمر فضيع ماذا قال النبي ابتداء حتى لا ننسى ماذا قال النبي ابتداء في أن الزناء علامة من علامات الساعة روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أشراط الساعة من أشرات الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وفي رواية في صحيح مسلم ويفشو الزنا وفي رواية في صحيح البخاري ويكثر الزنا لقد كفر الزنا والله لقد أعددت لحضراتكم دراسة وكنت قد كنت أود أن أقرأ على حضراتكم الآن إحصائية وقفت عليها تبين حجم جريمة الزنا على وجه الأرض في أوروبا وفي أمريكا وفي بعض البلدان الإسلامية والله ما منعني أن أقرأ على حضراتكم هذه الدراسة وهذه الإحصائية إلا أنني خشيت أن أصدع قلوبكم في هذه الليلة الكريمة المباركة والله ما منعني إلا ذلك وإلا فهي أمام عيني وبين دي في أوراقي وأظن أن كثيرا من إخواننا ممن يطالعون مواقع الشبكة العنكبوتية الانترنت يعلمونا جيدا خطر هذه الإحصائيات وحجمها أمر بشع خطير الزنا يا أخي, يا أخي لقد صور الزنا صورت أفلام الزنا يا أخي نقلت أفلام الزنا إلى كثير من بيوت المسلمين وصار كثير من الناس يقيمون الليل لا مع الله جل وعلا ولا مع الصلاة ولا مع النبي عليه الصلاة والسلام بل مع هذه الأفلام الداعرة مع الزنا يقيم الليلة مع الزنا لا أمسها حجم الاتصالات الهائلة ولا حجم الأسئلة الرهيبة التي تأتي لتسأل كل ساعة عن هذا الوباء الذي خرب كثيرا من البيوت انصرف كثير من الأزواج عن نسائهم بسبب أفلام الزنا التي صورت ونقلت إلى البيوت بسبب هذه المجلات التي صورت الزنا في مواضعه أو أوضاعه المختلفة ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أمر يقلع القلب زن جريمة بشعة المرأة إن زنت اللهم مصطر نساءنا وبناتنا وقواتنا يا رب إن زنت المرأة إن كانت بنتا وضعت رأس والدها ورأس أمها ورأس إخوانها ورأس عائلتها في الوحل والطين والتراب فإن حملت البنت وخافت على ولدها وقتلت خافت على ولدها من الزنا وقتلت ارتكبت كبيرتين من أبشع الكبائر ألا وهما كبيرة الزنا وكبيرة القتل وإن كانت المرأة المرأة المتزوجة ووقعت في كبيرة الزنا وسترها الله جل وعلا وأفت وأدخلت ولد الزنا على زوجها وعلى بيتها وعلى أهلها وأولادها أدخلت أجنبيا عنهم خلى بهم وهو أجنبي عنهم يرثهم وهو لا حق له في ذلك ووضعت رأس زوجها في الوحل والطين والتراب والرجل انزن انتهك حرمة اخوانه واخواته كبيرة مرة يا اخي تستشعر انت بالمرارة وانت تتحدث عنها فقط ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى في ايات شديدة جدا الزانية والزاني فبدأ بالزانية لأنها تمهد الطريق محال أن يقبل رجل على مرأة ليصل معها إلى هذه الكبيرة البشعة إلا وقد مهدت المرأة له الطريق تمام التمهيد تق الله في زيك في لبسك في كلماتك في كيفية خروجك لا تخضعي بالقول اياتها المسلمة احذري فالشيطان له خطوات الشيطان له خطوات والله جل على ولا تتبع خطوات الشيطان ربما لا تقع المرأة في الزنا من اول امر ربما لا يزل الرجل في الزنا من اول فعل لا في خطوات ان خطوت الخطوة الاولى ان لم يعصمك ربك زللت وإن خطوت الخطوة الأولى إن لم يعصنك ربك تبارك وتعالى هويت اللهم عصمنا واحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الله الرحمن الرحيم اللطيف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 الزاني لا ينكح إلا زانية معروفة من قبلت هذا الفعل فقد وقعت في الزنا فهي زانية أو مشركة كيف أو مشركة استحلت الزنا وأنكرت حرمة الزنا فصارت مشركة باستحلالها لهذه الكبيرة وكذلك الزاني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك إلا زان وقع في كبيرة الزنا أو مشرك استحل كبيرة الزنا وحرم ذلك على المؤمنين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثأمة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يا هاتك حرم الرجال وتابع عن طرق الفساد فأن تغير مكرمي. يا هاتك حرم الرجال وتابع عن طرق الفساد فأن تغير مكرمي. من يزن في قوم بألف درهم في قومه يزن بربع الدرهم إن الزنا دين. إذا استقرطته كان الوفاء أي الوفاء كان الوفاء من أهل بيتك فعلمي خلي بالك إن كثير من الناس تتصور أنه يستطيع أن يفعل ما يريد وأن يفعل ما يشاء وأنه في مأمن من العقوبة احذر احذر من يزن في قوم بألف درهم في قومه يزنى بربع الدرهم إن الزنا دين إذا استقرته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم احذر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفوا تعف نساؤكم صلى الله على الصادق عفوا تعف نساؤكم وبروا أبناءكم تبركم وبروا آباءكم تبركم أبنائكم دين لا بد من القضاء في الدنيا قبل الآخرة في الدنيا قبل الآخرة والزنا يقول فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين عقوبة الزنا كما في حديث سمرة ابن جندب الطويل في صحيح البخاري وفيه أن جبريل وميكائيل أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له انطلق انطلق انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور التنور يعني فرن أعلاه ضيق أعلاه ضيق وأسفله واسع أنت متصور معايا المشهد قال الصادق فأتينا على مثل التنور تنور يعني فرن أعلىه ضيق وأسفله واسع قال وفيه رجال ونساء عراه وفيه رجال ونساء عراه وفيه نار تتوقد إذا ارتفع لهبها ارتفع معها حتى كاد يخرج من التنور فإذا هبط لهبها هبطوا معه أي إلى قاع وقعر هذا التنور قال النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء يا جبريل من هؤلاء الحديث صحيح البخاري قال الصادق من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الزنات والزواني هؤلاء الزنات والزواني وهذا عذابهم إلى يوم القيامة وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت في الحلقة الماضية والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يحل دم مرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني الثيب الزاني من زنى وهو محصن وقد رزقه الله الحلال الطيب لكنه ترك الحلال الطيب وراح يرتع في العثن والحرام والتارك لدينه المفارق الجماع وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ذكرت هذا في الحلقة هذه أيضا لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن. ينزع منه الإيمان هكذا كما قال ابن عباس وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه. ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والسؤال أيها الأفاضل إذ لا بد من طرحه الآن هل لمن زنا؟ والتوبة والجواب في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعى به أجاب في هذه الساعة الكريمة المباركة الطيبة وأسأل الله أن يجعلها ساعة إجابة وقبول أن يصطر نساءنا وبناتنا وأخواتنا وأن يصلح شبابنا وأن يهدي أولادنا وأن نجينا وأن يعصمنا من الزلل وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الباب هل للقاتل توبة وهل للزاني توبة هذا موضوع الحلقة القادمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته